ألف لام ميم الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وَيَمْئِدُهُمْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هم عن الآخرة هم غافلون أو يتفكروا ما بآفسهم أو لم يتفكروا في آفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجلهم مسمى وإن كثيرا من الناس بنقائ ربهم لكافرون وَنَمَ يَسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم كانوا اشد منهم قوه واثاروا واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات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 إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعا وكانوا بشركائهم كافرين يوم تقوم الساعة يوم عذاب يتفرقون ويوم تقوم الساعة يوم عذاب يتفرقون فأما الذين آمنوا وعمل الصالحات فهم في روضة يحضرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فهم في روضة يحبرون وأن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة فأولئك فأولئك في العذاب محضرون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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته أي يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته أي يريكم البرق ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا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 وهو العزيز الحكيم ضرب لكم متلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رضيكم فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات قوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ لَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطَرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا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 الحزب بما لديهم فرحون، وإذا مس الناس ضرر دع ربهم من بين إليهم، ثم إذا أذقهم منه رحمة إذا فريق منهم إذا فريق منهم بردهم يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا ألقنا الناس ثم نزعناها وإذا ألقنا الناس رحمة ثم نزعناها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 فَأَتِدَّ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَنِي السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَضْبَحُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ مَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ وَتُرِيدُونَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُطْعِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ المشركين من ما من يفعلون من ذلك من شيئاً سبحان غو تعالى عما يشترون وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس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 إن غلا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليديقكم من رحمته وليديقكم من رحمته ولتجري الفرق بأمره ولتبتغوا من خضله ولتبتغوا من خضله ولعلكم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 يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْتَرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا بِالثَّم فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ظلّموا معذرةهم ولاهم ولاهم يستعبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن مثال ولإن جاءهم بأيات لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن آتكم إلا مضطرون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعْنمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف أنك الذين لا يُقِنون